ص م م تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبئ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن نفرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستعرف طائفه منهم طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم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 الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين ولما توجهت تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ما مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء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 وكيل فلما قضى موسى وَسَارَ وسار باهله انسم من جانب الطور نار قال لاهلهم قوموا اني انست نار لعل لي اتيكم اتيكم منها بخبر او جذوة من النار لعلكم تسطلون فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه في البقعه المباركه من الشجره ان يا موسى اني انا الله رب العالمين وان القي عصاك فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانُ وَلَا مُدْبِرُ وَلَمْ يُعْقِبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِينِ يدك يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بيضاء من غَيْرِ صُوٍّ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 قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو مني لسانا فارسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عقده بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليك ما بآياتنا أنتما ومن يتبعكم الغالبون فلما جاءهم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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي, فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني, وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظن وقالوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمّة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنته ويوم القيامة ويوم القيامة هم من المقبوحين وأتبعناهم في هذه لعنته ويوم القيامة هم من المقبوضين.